Bismillahi l Ya ay yehal, La tukdimu, Bine yedihi Allah ve Rasuluhu, Attakullaha, Inna Allah Alim. Ya الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهرو له بالقول ولا تجهرو له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبق أعمالكم وأنتم لا تشعرون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 ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتبهوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين وَأَعْلَمُ أَنَّ فِي كُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَهُ يُطِيعُكُمْ فِي كَفِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِ الله وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّ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 والله عليم حكيم وإذا تقتائفه من المؤمنين قتتلوا فأصلحوا بينهما فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء أَإِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقَسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقَسِطِينَ وَإِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم سا ان يكون خيرا منهم ولا نسا عساء أيكن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب سلسم الفسق بعد الإيمان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 ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان أَكْرَمَكُمْ عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير "Bağdat'ta, "Birisi, "Birisi, "Birisi, "Birisi, "Birisi, "Birisi, "Birisi, "Birisi, "Birisi, "Birisi, ما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من اعمالكم شيئا ان الله غفور رحيم